إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات تليت عليهم آياته وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيمانو وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.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 ذلك بأنهم شاقق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذلقيتم الذين كفروا زحفا فلاتوّلهم الأدباء وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَى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 اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خصه واعلموا ان الله شديد العقاب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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ مَنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاوَاتِ أَوْ إِتَنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون.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 ليمييز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئكهم الخاسرون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 شيء فأن لله خمسه وللرسول ولرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركب أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن دينه ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن دينه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 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ ترجع الأمور يا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 إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورأ الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط.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 خاف الله والله شديد العقاب إف يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترى إذ يتوفى الذين كثر الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم 20 صابرون يغلبون 200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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا